ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل أن